وإنه ليسيرٌ على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟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 إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمدي وقال حديث حسن صحيح الحديث التاصع والعشرون حديث كاللواتان يصدق عليها حديث كاللواتان يصدق عليها رواه الترمدي ترمدي أيها عن معاد بن الجبل أيك وريع رضي الله عنه قال معاد بن الجبل وحويري قلت وحانري يا رسول الله رسولك إلهي أخبرني إيغا بعمل عمل عمل كاسو يدخلني إجليني الجنة الجنة ويبعدني إغفقيني من النار النار قال النبي قويري لقد سألت وحد ويددين معاذو عن عظيم أر ويل وإنه أر كاسو ليصير ومطفض على من يصره الله تعالى رفك إلهي أفضي عليه كركيس تعبد الله الله أيد عبد الله أهداة كأننا ربطه لا تشرك حالاء ذاً لو ذاكين به ألي شيئاً شيئاً وتقيم الصلاة صلاة دا نواد أوغيس وتوت الزكاة زكاة دا وتصوم رمضان بيش رمضان نواد صوميس البيت بيتك كأننا نواد حكينيس هم إنتازكا قدال قال النبي بوحو يري على أدلو كميانا كتوسين على أبواب الخير خير كالبابا ديس السوم صنك جنة قاشان نارت الله قاشان توي والصدقة صدقات تطفئ وحي الدمي دهو باقتيك ده, ده. الخضيئة قفك كما يطفئ الماء سدبيوهما الدميان الباقتيكيان النار الضبك وصلاة الرجوري طوفكا سلافي سو في جو في الليل حين كدحدي سا هاتينا توت في الخطب اطه ايدونه جفك ايي دميدا فما ان تاسك غال تلا واقي النبيق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم النفس ما اخفي الله من قرة اعين جزاءً بما كانوا يعملون حتى بلغ إلاهوك جار يعملون أخي اللو داس آيضات أيو أخي سما انتسكى كذال قال له حوير النبي ألا أخبروك مياناً كاق ورمين ألا أخبروك مياناً كاق ورمين بالرأس الأمر أرنك بم أو دينك مدعيس وعموده أرنك تربحاتيس وذروتي سناميه كرسدحاتيس فوديس قلت وعامل بالاء هاه إن أظن إيقاورنا من إسكاد دايا إيقاورنا يا رسول الله رسولك إلهي قاله على رسولك رأس الأمر أمرك الدين كمدهيس الإسلام وهو قانسمت وعموده تغدحاتيسنا الصلاة والصلاة وذروة سنانه كرسدحاتيس فضة وغصة رأيضان الجهد في سبيل الله وجدك الله اللقودة قاله فوما انت اسك قبال قال اوخوير النبي قال اخبرك ميانانكا ورامين بملائك ذلك ارنك اس وحملكيه كل دنانتس مقصودكي سو دمكو شيغا قلت وعانري بلا ها ايشك يا رسول الله رسول الهي فاخذ النبي وقبته باللسان العربي سو قبتي فما مرق اسك قبال قال, قال النبي اوخوير راب عليك الضوشاد هذا عرب كان قرر بلتو يا نبي الله نبي دي إلهي وإننا أننا لم أخذونا مكو الله قبانا بما أننا تكلم به وحانكو هدلن فقال النبي غيري فكرة أمك ويباكو ويدي وحليا كبضون ناسا وحليا كبضون ناسا وحليا كبضون ناسا حليا كبضون ناسا ثمار النار, النار تذديد على وجوههم وجهيالكود ميي ugu foorariya aw calaamana akhirihim ama san baara yarkooda miy ugu foorariya illa hasa'id al sinatin arabiyalkood waxyalahay gurteen maahane rawaahu hadithu tilmid daaya wariyay wa qaalahu hunayr tilmid hadithun حديث كان وحده صحابه يقول لنا معاد بن جبل رضي الله عنه قال معاد بن جبل وحده قلت وحده يا رسول الله رسول إلهي أخبرني إيغا ورم بعمل عمل عمل كاسو يدخلني إجليني ألچنة تجنو ويباعدني إيغا فوغيني منام ناري نارت تاسمارك وحده كتوسة هم إيغا همذا سؤالها اي صحابه النبي قالوا يديان بالقفول با وانو اوفيرسنا وحوين هممود وهيمات الصريضه عمل جناي جليه مارتن اي فويي وا سلاحه الدنيا واخره قيمه حدن القف كنت نوليهي نولوشو قيمها ايلا اد هي وا اناد كو غارتو اله يغرا الله انشدي سي جننته او اد اوغ بدبادو علا او اد كل شقيفه نورشاص وا اد جننه كو غش علابنا اوغ بدبادو مركس آش قيمه دفيري صحابات سؤالها سنة بدون ويبترين صلى الله عليه وسلم ايه سؤالها اللهم متكا سبب طوءا قف كنن لقريهي نار نلقفو بي والليبان فمن زحزحة عن النار وأدخل الجنة فقط فس الله بشيك يسبحانه وتعالى قف نار نلقفو بي كننن لقريهي قف كأسا قوليستي والليباني مركس سؤالها منو عاصو كلا على رباطات قطيري ويديا لكن سؤاله هل العلم ويدينين يعمل مدنة؟ أي سكيدة يان متى ذكر السحابة مسائل كأي ويدينين يمو ويدينين للعلم فقط سنة لها آد أغات فالنبي قلت كيف يقول كيف يري صلى الله عليه وسلم يمو ويدينين خليل وحي يو ويدينين للعمل إنه كوردق ما إنه كوردق ما فالنبي قلت مركو الشيكا صلى الله عليه وسلم يقل يمو ما أنت ويدينيه تتك مسائل كويدينين لكن مسائل كي يويدين أيان إيه صبب تي يويدين أيان أنا أحيصاب كي تصحبه إيه مسائل كيبة أكثر كوض المسائل هو وحوة أيان حطيحة سهل كتابة أيان وحبقه قهل الأباني يويدين أيان هذا هو ويديني وحي هو ويدين أيان للعلم لا للعمل إنه كود أقمان هو ويديني يعني. لكن أغوب بل قارك لا تحب ويدين أيان بل كنروح وكاقب أغوب شيخ ابن سالك اسكوا واساس هذا والأزاد، أدنكا، والأمتا، بس مركا دت همدو دي ما تي ومقصد كل يتويني هنا كوتو سيدا مركا سوى شهر سويد دي قال النبي وخيري لقد سألت واحد ويد دي عمع دي عم من أفرن ويد مسألة ويند ويد دي, دي مسألة كوين مياج مسألة واحد وحو ويد دي عمل حدوث سمية جانب الهي وغلي نارنا وغفوغاني مركا ويد دين كيو دن مقصد في واحد وين لغلها taasoo weydiin markaas oo nabigu sallallahu alayhi wa sallam wa innahu arinka sa layasiru wa ufdudiyah ay ala man yasarahu allah qad ilaahi ufdudayo taala allah wa saraya ay alayhi qofka kukiisa qad ilaahi ufduday wa fudud taasna waxay ku tuseyde diinka islaamku waa yusri unays ma han marka amalka jannada lagu galo naartana looga fogaado waa amal qofku awoodo haylay diintiyo dad ayaa fudeydaba ah yuriidullah bikumul yusra wala yuridukumul usra nabiga kana subhanahu wa ta'ala marku saxaabadii sadiro jihada u diro wuxuu dhig jiray yasiru wala tuasiru wa ummatufudaya ah muslimina bashiru wala tunafiru waruuh waayn ummada u ساسودي كده نبي كن صلى الله عليه وسلم حديث كما مسلم صحيح سوكوري وكذلك انما بعثت فانما بعثت ميسرين ولم لم تبعثوا ميسرين ود صلى الله عليه وسلم وحالين سودري ان افودايدان دينته لغيري ما صودرين ان اسلايدان معنيه دوام حي معنيه ضمان شيء الا وكبير ما كفوا يتراضوا وحا وين دب مره اسكده wa talaab الله hadiga musharr' 100 wa 100 halali karta wa 100 harini karta laakin ma hanay dooxay taay diintu ayda fudayda siday taa ugu sheegamad ayda fudayda wa fuday marka fudayd ka ay taa ugu sheeg laakin meel isna melam at attention guba dadab ka yado wax way waasaasmi do dalalka dalalka marka sidaas ayu nabigu ku yidii sallallahu wa ah amal chan nabana asu gareeyo hadaa naar tan aad uga fogaanaydo wa waa u ala man yasuruhu allah taala alayhi qadsha allah fududay salaam muhim marka meeshasku jirta salaam muhimka waxay tahay sahaggan uu ku weeydiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam amal haddu samayo chan uu ku galayo naar uu uga fogaanayay ayad badan ka kamidana سيدا سيد او وقفك وعمل وصميه إنو كان لكو غليه مرنا وقفت باده آيات ادخلوا لجنة بما كنتم تعملوا مركا احاديثة قال نوحا كسو نابي انان قفك وعمل كيسو كان لكو وحاديث صحيح وكسو غيه وبخاري وكوري ايه صحيحي سمسلنا وصحيحي سكوري ونابي قوي الله عليه وسلم لن يدخل احد الجنه بعمله قط شنك غليا ماجر عملك الا أن... مركه سالر ولا انت يا رسول الله ادغم وادنك غلي مركه سيري ولا انا انك غليم الا ان يتقمضني الله برحمته ان الهي ودوب الله رحمتي سماحني قال جوابه مركه لانا حديث سلس وافشين او حديث معضين او اولى هي قف عمل hadithra uu adaynay in qof aanalkiisa janak ugu galay waxa taas ka jawaabay uu yiri al imaam muhammad ibn salih al qasayyim fuqahaa al islam adbbaa al quluub fuqahaa muslimiinta ee daaqatirta ka ah xaqqa quluubta kuwaa saykay kii weraay oo waxa yiraahdeen baad laba macmale baad luqad carabiga ahayd macaanideedu waxa ka mid ah laba macno oo waa macay baad ku jirtaa amal janna an ku galo markan sameeyo ya amal kana igeliya baad ku jirtaa wax weeyaan waa sababiyey amal kana sabab ugu noqonayo we ayadka sidaas oo kala tusay oo damaan to tusay in wax weeyaan qofka ahan jannada leeyahay jannada ku galo amal amalku wuxuu sabab u noqonayaa qofku jannada inuu galo amalka saaliha naar uu ka badbaado baa daan ku jii ta hadiis keen oo dhahay qofka amalkiisu jannada magliyana wa iwaa wa badii iwaa ka eedan badal ka eed oo macneedu waxa weeye qofka amalka uu sameeyay jannada umad bikan mo lana eka lana eka wa keyriye laakin maxuu leeymeedo qofku waajibaadka amal ka saliha ulayd allahi barakeenaya fadliga ilahiy ilahi janada ku galina subhana wa ta'ala fadliga isu janaraku galina waxay ka dhigantaa u shaxan saluufaymin khata tiraa boo bi'tu alayka hada kitaba bidiramin bi'tu alayka hada kitab khata kaana ka qaday waxana kaaga gabay bidiramin akramtuka bi ikramika iyay akramtuka wanku karamee bi ikramika bi salaam ikramika karameentii sababteed iyay aniga adi karameeyay haddii koo pandas wa service soman marka labada booba sidaas kala ah marka marka xadiiska dhahay lan yadkhula ahadun al-jannata bi 'amalihi anal kisu lama eka jannada wey oo ma jiro hata حديث كان وآه في عمالي يدخلوني جنة عمالي كنده إجلية أي سبب إجل نغضوية مركزي داعث أيا الله سخوها فجيني مركز نبيك صلى الله عليه وسلم وؤتي المام عمالكي كنده قفكي جلينة يقفكها دوسة مئيو وؤتي المامي نبيكو صلى الله عليه وسلم عمالكي يؤتي المام وغيري تأبد الله الله أياك أبود إيداه لا تشرك الله لا ولد له شيء اشيء وحا اوو وين جناده اله الهي لوو غالو نار كان لوو ددداا وهاي تاهي ان اد اله اذا بداو اوكرييشو شركينه كفوغات ما كان وحا اوو هوراي جناده الهي لوو غلا وا توحيد قوكو الله كاليس عبده الهو اوكلي يلو شركينه كفوغات تاس اوو ريض وحا لميدو مالك تعبد الله لا تعبد غيره وخبر بمعنى الطلب اتقب الله وحوين اقبد الله على العابد لا تشرك به شيئا حالا ابن او درين لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ملك نعبادته او دا ما او دري اكرساد وتقيم الصلاه صلاتنا و اويده وان صلاه, صلاة اوكته او ايد اوغن إيه أركانتيدي تهدي واجبات كهدي وإنه تلاته مادة صيدة إيه تلاته مادة تاسع شنة اللي هو قلع نارت اللي هو قبل بادة وطوتي مستحقيها باتك حق أولها المطن تكي حق أولها آن مطن وإنه تسكادة سيدة أو تسكادة ديبتة سكادة أصل الله بادي يأي المال وزكاة البدن مال قفك ألاس يجي سكله لأي يأي وإنه ee zekani zekatu alfitriga ah oo dadku markay Soomaan markay dhamaato bisha Ramadan hareenka eed hareenkaasi waajibeyda hareenkaasi waajibeyda qof kasta oo muslim ah faqiyaduma qanjariya sagir wala qaraba hata malinka Ramadan ka u dambayd caruuka dhasha ee qorraxdu markay eedo lashayna jooga waa laga raamawalqa miina faqiyaduma sagir iyo kabiir waa laga raaba qof muslim wa tuutiyesaka zakada wa inat sida wa tasuumu ramadan sanadan karo wa inat soonta oo wax way fajirka saadiqaa markuu dhasho aad ka afaysato ka joogta wax wax afuriyo qabeykin aad niyaysato inaad bari ilaahi isoo meedu wa tuhujal bayta bayka ilaahi wa inad u hajida bayka ilaahi wa inad u hajida fa habbi atawudo oo aad in ta maqam tahayna dad ka in adbisha ku waajibayn uga tagin ahay wadhibay ku taawaran rugni min arkan al islam e hak tagin dibna hoodhigin summa inta sagal qalman wuxuu markaa fiiri muxuu sheegay nabiga sallallahu alayhi wasallam wa arkan al islam fiir shan arkan samay wuxuu sheegay shan ti arkan al islam wuu anta abdullah wa ta'budullah la tushriku bi إذاً وحالك سخو عدادتين إلهيك النبي سوح اللغو قلا نارتن اللغة بدبادة إلا إلاليو واجداتك أو أركان تإسلام محرمات كنا لغفو قادة قفك وواجداتك سيدي تايقو إلالي محرمات كنا كفو قادة نشاند اللغة لغاية نارتن اللغة بدبادين ثم قال النبي قوحو هيري على أدلو كميانا كتوسعين على أبواب الخير خير كالبابة ديس نبيك صلى الله عليه وسلم جواب وناقي س وخا كميد ا سؤال الوالدين marku su'ashii ka cawaaro ayu hadana masail daarada ugu dara hada misalad iyo ugu jawaab oo waxa nar looga badbaado jannada lagu gala waa arkantaas او waxay weydiyeen rasuulka allahu maka weeyseysa karna biya badda maka sumad uu u qoriyay sallallahu alayhi wasallam huwa dhuhuru maahu alhul laysatu badda biyadu wa mid wax dahira waad ku weeyseysa kartaan janaba ad uga qabayse kartaan najeesada wad isaga mayri kartaan biya badda waxbuu dahira baqtiga malayga naftu ka حيث لا بدها دنكو صفره وعباها كنا صفره وعباها كنا ماليه وقوارك نفتي كدع دي مارك وعباها نكاس أبضاء فكنا بيقى صلى الله عليه وسلم التعليم ونهجي سيكملها ألا أدلوك ميانا كتوسين على أبواب الخير خيرك ألباب ديس أبواب تعلوك هذا مسائل الخير مسائلك خيرك يدينك ميانا كتوسين مارك اتوسوي رسولك الله مارك وقوشيك صلى الله عليه وسلم وغيري أصوم وصومك صومك او شرق عقوقك بو سوما ادونك الشهوات كغشان ويه اخيرا النار تو غشان ويه ادونك شهواتك ايو غشان ويه ما يقصد ذكرت الرسول الله عليه وسلم دكا باليراده ان نورك اودين وقو يري ص في رمضان شو هو صومك اللازمه فان الله ماذا يقول <تصفيق> رسول الله عليه وسلم مركا سيداسي الدوئة سيداس أياد الدوئة وصنكو الدولكنا الشهواتك أيو قاشان كي يهي آقرانا نارتو قاشان كي يهي والصدقة صدقة تطفئو وحيد دمي دا أما بغتيتي دا الخضيئة قفف الخضيئة قففك الخضيئة قففك ومفردي كما يطفئو المعوس دبيوه بأدبية وبغتيتي أنا نبقى صلى الله عليه وسلم تعلم ناجي سمحا كميدا وحو اسققو شبه شيء حسي يا هلوكي هدو شيء معنوية بابكا وهو العيه كريرو لي هديب بيالغو الشبه في قوة بقتنا اما هو الدماء دم بيقو حالا رأيه كريرو لي وحوال نارت اللي جاهلي دم ايو الدنيان بابكا سيدة عصو كالدروب تكاعد عضي صدقات بحين يسو ايو بابيني مَن كَسَبَ قَرَبًا بَاتَ صَوْمٌ دُنُوبَ تَبَ إِلَاهِي كُبَابِينَا وَكُلَّ لَيْلَةٍ يَعْذَابُ تِكَاكَا مَدْبَادِينَا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ آه وَالصَّدَقَةُ يَقُعُدُ فَنْتَات وَصَلَاةُ الرَّجُلِ كَفْكَ صَلَاةُ دِيسَ صَلَاةُ بَاسُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ خَرِينْتَ دِئْرِ سَاعَاتِ وَقْتِكَ دَبْتَ بَدَنْكِ سُحُورُ دَيَن قَوْبَ سُوكَاءَ أَي صَلَاةُ إِلَاهِي تَرْتِ وخاي باقتي كده هو دميده بابكا وي دميده ثم ترى مركز كد نبي و خو اقري جنوبهم عن المضاجئ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون مركز الهو كجاري وحوين حتى بلغ يحملوا معناها اياتك انا واقودرى فلا تعلم النفس ما اخفي الله من قرة اعين جزاء بما كان يعملون لابد ايادود انا وخي كهدليان سلاة الليل كإن المؤمنين تتكادا أو إلهي المؤمنين تتلماني مركز غيري تتجافى جنوبهم عن المضاجئ لنعيال كود أيا بولك كفو باده قوليه يسريريه چلعصنا آدين قدو كسو عرنا سقودين إفربه أو نفط ربط أياه أيا كسو كعيا هردده كسو كعيا أو يشيف كسو كينيا يجعون ربهم خوفا وطمعا محيسة سيئلة يا ربكو دي عابد يا ناو توق يا ناو عبسي اي كعب سانا يا نار تيس اي دمع اي رجع اي رجع نيان جانب اي رجع نيان جانب اي رجع نيان جانب اي, اي, اي, اي سيد سي. مارك دتك وقتك دتك هرده يا ناو انت هردك صوك عصلاة عزتاك دك عاليا ما وصفت متقيمة صفت دتك متقيمة الو يقانة ماركاس الهي روامي ماري ساقنا ميوشقونا وحا انسينا ناو خرى كبحي يا تدخذ بحينيان سيدامجو ده إلهي مبعفو مركا إلهي هو الشيخي وحلو دياريه تطم نوعاس إهردادو ده دا كب دور في السرعة دا. وحلو دياريه قفو جمجره الله كريها قرانيه فلا تعلمو نفس ما أخفي الله نفس قرانيه سامجرته وحلو دياريه تطم نوعاس مجرته أو من قرات أعيون إن دهد وحيكو قبو سداما محلو دياريه جزاء أبال مرين ديما كان الاحمرون وخيا صنايين الله عمل سينا هيا لغا قف غرميا ما جرو وانا رب العالمين وييري اعددت الصالحين ما لا عين راط ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ادمده الصالحين تا وحن ودياريه وحن الى ارق بدون مقن قد مقش شيرين را انتسلي قلبي بن انا وريس ان كو marka wax sidaas oo iraah kale uu garo karo aya loo diyaariyay mesharisa salaam muhiim ah ayu barar u jeeshe Mohamed Saleh Qusaymi sharqis oo wahayta Nabiga sallallahu alayhi wasallam marka uu aayad quraan istidlaalayo quraanka laba shay loo aqriya mar qiraaat wa khinan faq آيادات رأ Miyazaki ένα السوق فى السادسة لا لا humans مركز قرآن الكالاعقينotte فاني يأت رابط قرآن هنا تقرده المصحف أو السوق في بسبب عقر كغير وإن تكهور المريض أعود بالله من الشيطان الرجيم وأي تتهور مريض ح estavam رب العالمينwszy فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله مركز القرآن رابطه بمعنى إذا أردت إذا أتوي مركاة ربطه قرآن إناد أخرضه إلهي مغانقل أو الشيطانك كم مغانقل أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده. أعوذ بالله السميع العلي من الشيطان الرجيم ومكس واقرا عضع سيدة مركاة فاتحة كنتو كيدو كليئ كهو أما قرآن مكس كأخيني لكن استدلال آيات مكسو قبر ربطه وهو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما بيقمد يجري صلوات الله وسلم عليه احاديث الرساله كيف وحدك انا كم في سنه تلام ما بيقو اخري تتجاس الجنوب سا سويلك لكن ما بيجري اذا هذا اي واحدين تبدا واعديه اذا يراهدان قال الله تعالى الى هو بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا وكذا وكذا تاسوس اذا هذا واحدين يراهدان لكن ما بيجري صلى عليه وسلم ما تاسوا سنن ما حره فَتَوَحَّدِي وَعَوِنَه كَبِيرِسَن وَوَحَوَيَان سُنَّة مودي ماها سُنَّة ما وَحَا آياتا مِرْكَ دَرِيشَة اسْكَ سُوقَوا ها قَالَ الله <سؤال> تَعَالَى إِلَى وَحُورِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لا تَقُولُ بَعْدَ حُدِيثِ اللَّهِ إِنَّ شَيْطَانَ كَنَّاذِي حَمَدِ جِرِين مَعَ يَلَي نَرْن حَنَض وَحْكَ سَوَنَ غَضَيْتَا وَحُورُبَ إِنَّ غَضَيْتَا لَغَارَبَ مِرْكَ تَاسُ أُغُو إِنَّ سُنَّة النَّبِيِّ أَخَي صَلَّى الله عَلَيْهِ ألا أخبرك بها ميانا كا ورمين برأس الأمر.. أرنكا مدخيصا أرن من جتبيح الدين دين تأرم لرأس الأمر 거는 الع أسفل العنقاء ماذا أخبرك بها هيrun المتعيп الأمر؟ أمرت Aaa.. أرنه الله رأس الأمر.. أرنكا Hoe ادخئك بها ورمين ألا أخبرك بير أ cél vårن برأس الأمر.. أمر كا أوير وحم أمود الأمر.. تركيس تلك السببية الماضي كا ورمين دين tan islaamka tiir tiir ka ay ku taagan tahay ila teenba markala bisaa tiira dhexde laga galiya wadiir watu sananahi arinka diinta kurs dhaxaadkiisa fooda ugu sareeyda diir wad maasha ugu sareeyda kurska foodiisa maana washa hukkima habadan miyeyan kaaga waramay muwaana kaga waramay qultu waxanadii إراداً إيقاورنا من إسكبت دا قال رسولك وغيري رأسر أمري أمرك أن أود دينك أن مدهي سؤالي السلام وإسلامي الله معنى هو التوحيد دين تمرحد دي وتوحيد طفعاً مدح لهم من نوراكرا من نوراكرا سمعها دين أن توحيد لهم دين شرطا ما طفعاً توحيد هي سمسلم ما ودين تمرحد دي. مدح دينك دي وتوحيدك wa amuuduhu tiir dixaati suna'a salaat wa salaad tiirka ey taandhu ku taagantahay hadii inta dhexda la yimaado tiirka laga siibo ma taagnane maya tiirka marke diinta islaamku ku taagantahay waxa weeyaan waa salaadna idan diin aan وغا مسلم ما شرح يا ايها الكان صار في محمد لكن في صاله ليس ايو كحول كتاب بان ان ااول الرساله ان رجين يقف كي اخر الرساله بس انو ق قال صلاه غليوريا او سن كشك هاي الايات قران كاي حديث سما د تسيدو النبي محمد قد ايي قال هي صار صلاه صحابه ان سيده سي فهموا من فلسه مر كطارو صلاه مسلم معاهم معاهم مسلمين ee wagal gaalada kamida gaalada kamida qofka salaadii kee tigi walaa hal salaadaba allah kadiko haa soo walaa salaadaba ma qabuu xiiyini waqofke intu kalule laakin hal salaaddu ka togo ee gaalaw ma qabala laakin ilmu iga qablanay qaban huusheed haa wadaayna waana sidax essa ujeera waqtigi dhammaade uma saacro kaafir wey wa og yahay in way ku taa ad deele ay derishedeen culumada tirii taan salaat kale kala qaada haduu uga tagay wehsi gaal maahan haduu diidid ub tagayna wa gaal ad deele ay derishedeen wa adilla cumumiyaat saasiri ama si gaar ka hadlayo oo ma tir doono on salaad uqoon on soom uqoon on waqt uqoon diin waan anfa'a on naar ka badabini laakin siiri pakat hadiiskaas wa khalat gaar wa badan uqoon salaad qof qof kana ilmi ilmi ilmi u u لكن dad ka hadiiskayga ku caday mabab maqal waligaa salaad ma maqal waxa soo gaaray aabuhu ka dhaxlay la ilaha ilallah ayadina ku dugay marka dami meega dambi wala dadka dambi kuma la macna salaad u anta hayle mabab salaad mar ma qad marka laakin qof oo afri qaburaha musibita lugmaad ka karo lama dhaqi karo lama wax weeyaan lugmara tukay karo wa in eel goro lugur jigriida si ann muslimin tuqurun kiisa ugu dhigtoon kale qafto wax weeyaan aya eel goro fanti la raamqotha bang qorf leh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 ilaah dartiis laa la dagaalam labada shartii mar hadii la helo cid uu la dagaalamaa waa kufaartii wuxuu la dagaalamana waa ilaah dartiis waxa weeyaan amal ilaah loogu taqarrubo waa midka ugu sareeya fa baad al-iimaan ba qofka iimaanka wax lama mid male baad al-iimaan marka waa kurus bihaat ka fodo u sarreeyda macnaheedu waa meesha diinta ugu sarreeyda hayr waa miyaan kaaga warameen كل sheegay in milaaki bi kasril mim miintu wala hos digad bi milaaki balika arinkaas wax amni kiya macna arinkaas maqsuudkiisu dhann maqsuudkiisu ma ku sheegay waxa lagu gaari karo kullihi bi mentis qultu wa anil bala inana yushay bi sabda ya rasulallahi rasulikallahi yuishan fa aqada wa qabta yanabgu bi lisan arabkiisa thumma qala كان مكاة كاكرتا عربكي سوى نبي بقبتيل صلى الله عليه وسلم مركز أسوى كن اسكي إلي oh. آآ هذا أجدران نارتا كوكوشو بيو عربكاس اسكي إلي عربكاس وحددتك كوشو أو عرب قلتوا وحاني ديان نبي الله النبي دي الله وإنا لم أأخذونا مكو الله وقبانا مهي بما أنك تكلم به وحان كوهدلنا وحان كوهدلنا من الله قبسنا بسولك الله فقال نبي حولي سكرتك أمك هوا يدا كو, ويدي. هو يدا كو ويدي خابرمه ما بيغوار ما, ما. ساعي واهل هيث اربيط هل هيث ارباد و امام هل كد اربيط او وح وين وجذر يعنانو مقنيده ما ان تقدمه تويلهكو او سدا كو ما وعنان مركه هل رسول الله عليه والسلام وهل يقوب الناس ذا مينو فورريا في نار نار تدي دميو كو فورريا Eest onasas saadud, ugu jaitab, oo marka, et schnell na nidoja dem 말uken. Sin on pustila saadud siis aandussmus ka saadur said, ka esi liit jubi allakuseuks? 挨atud et laast endeljunda, et ne s ampasutus oui liit companies j tutorias welles. Ause usab lakuse하�ita teotud, eis meulik uti saadud selline jaud keresi noong märון jaika teotud arab. ihremhnad xamta isku dir dirida ya nanan nimaaba hebelawu xuri hebelawu xuri hebelaya wax cidri xeer نار xaydaade waxa way dhabar maaro wax cidri ya wax kala wa isku dir diridaasoo wa xamtaasoo wa bemtaasoo hada channa rafto marra ka absaydo arabkaaga xabsi gali wa xabsi uga haboon ma jira arabkaas dad waxa فراى التلميذ وري وقال وحنير التلميذ حديث حديث اي حديث كان حسن صححه حسنه حديث كان صحيحا او صحيحا